الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والثلاثون من كتاب زاد المعاد لابن القيم مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في فصل عمرة القضية فصل وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم وبنا بها وهو حلال فمما سدرك عليه وعد من وهمه قال سعيد بن مسيد ووهن بن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل ذكره البخاري قال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف رواه مسلم وقال أبو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ودنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما صح ذلك عنه وقال سعيد بن هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على الناس وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه وأظم الشافعي ذكر ذلك قولا فالأقوال ثلاثة أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمونة نفسها وقول السفير بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل والثاني أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام قالوا ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولو قدر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية وهذا موافق لقاعدة الأحكام ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكه تداعتهم ابنه حمزه تنادي يا عم يا عم فتناولها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاخذها بيده وقال لفاطمه دونك ابنه عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا اخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك ومنك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا متفق على صحته وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين وإذن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة. واحتج بقصة بنت حمزة هذه ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه والثاني لا تسقط بحال وهو قول الحسن وابن حزم والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة وإن كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وقال في رواية مهنة إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له الجارية مثل الصديق قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت بأجنبي سقطت ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال أحدها أنه يكفي كوله نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم الثاني أنه اشترط كوله مع ذلك لا رحم محرم وهو قول الحنفية الثالث أنه اشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولاده بأن يكون جدا للطفل وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي وفي القصة خجة لمن قدم الخالة على العمه وقرابة الأم على قرابة الأب فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذاك وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعنه رواية ثانية أن العم مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخنا وكذا نساء الأب يقدم على نساء الأم لأن الولاية على الطفل في الأصل الأب وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها والإناث أقوم بذلك من الرجال فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأم كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه وهذا قوي جدا ويجاب عن تقديم خالة ابن تحمزة على عمتها بأن العمت لم تطلب الحضانة والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه بخلاف الخالة فإن جعفر كان نائبا عنها في طلب الحضانة ولهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها وأيضا فكما أن لقربة الطفل أن الحاضنه الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت فللزوج أن من أخذه وتفرعها له فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكتنت من أخذه وإن لم يرضى فالحق له والزوجها هنا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب وايضا فابن العم له حضانة جارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم وهذه إن كان طفل فلا إشكال وإن كانت مما يشتها فقد سلمت إلى خالتها فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخا بين المهاجرين فإنه واخا بين أصحابه مرتين فواخا بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة وآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثه وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيده بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي خذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والمرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة فصل واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاء للعمرة التي سدوا عنها أو من المقاضاة على قولين تقدما قال الواقلي حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء. ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزم الهدي والقضاء وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه وهو قول أبي حنيفة والرابع لا قضاء عليه ولا هدي وهو إحدى الروايات عن أحمد فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل قال والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدى لأجل التحلل قبل تمامها وقالوا وظاهر الآية يجب الهدى لقوله تعالى فإن أحصرت فما استيسر من الهدي ومن لم يجبهما قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحد منهم ولا وقف الحل على نحرهم الهدى بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمر تلزم بالشروع فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت بإمكان شيئا وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم فصل وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرم بعمره وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشط فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى وقد قال أحمد في رواية حنبل إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر وجه هذا أن الهدي محل زمان ومحل مكان فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فصلاً. وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل وهذا قول الجمهور وقد روى عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمره وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم فصل وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حين أحصر من حل أو حرم وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه وهذا يروى عن المسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة وهذا إن صح. فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه والحديبية من الحل باتفاق وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه فيه وجهان لهم والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم قد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه أي صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن بلوغ محلة ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم فصل في غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام وكانت في جماد الأولى سنة ثمان وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي احد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عمقه ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك فقال أنا والله ما حب الدنيا ولا سبابة لكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيه النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفعكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله المرواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقلف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جبث يا أرشد الله من غاز وقد رشد ثم معمضوا حتى نزلوا معان فبلغ الناس أنه رقل بالبلقاء في مئة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذان وبلقين وبحراء وبلي مئة ألف فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعاد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون التي خرجت تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعاد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف فدان العدو وانحاز المسلمون إلى مؤته فالتقى الناس عندها فتعي المسلمون ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إلى أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قتل فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال فقطعت يمينه فأخل الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله ثلاث وثلاثون سنة ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك, أيامك هذه ما لقيت فأخذها من يده فانتهس منها نهسه ثم سمع الحطمة, سمع الحطمة ناحيه الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخي سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين استرحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى وأطبع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومه ذلك فيخبر به أصحابه وقال لقد وفعوا إلي في الجنة فيما يرى المائم على سرع من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير صاحبيه فقلت عم هذا فقيل لي مضى وتردد عبد الله ضاوى التردد ثم مضى وذكر عبد الرزاق عن ابن غيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على سرير فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما سدود ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه سدود قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما غشي النوت أعرضا أو كأنهما صدى بوجوههما وأما جعفر فإنه لم يفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء قال أبو عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومن وما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح وقال موسى بن عقبة قدم يعلى ابن منيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك قال أخبرني يا رسول الله فأخبره صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفهم له فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره وإن أمرهم لك ذكرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الاوس ووهب بن سعد بن ابي الصرح وعباد بن قيس وحارثة بن نعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وابو كليب وجابر بن عمر بن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مردي على حقيبة رحله. فوالله إنه لا يسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فنعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستهنا الثوائي فصل وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحه بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات وهذا وهم فإن بن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر وإنما كان ينشد بين يديه ينشد بين يديه شعر ابن رواحة وهذا من لا داخله فيه بين أهل النقل فصل في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان وبينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت في جماد الآخرة سنة ثمان قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعه قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسا وأمره أن يستعين من مر به من بلي وعذره وبلقين فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه أبا عبيدة ابن الجراح في مئتين وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وعمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمر إنما قدمت علي مجدا وأنا الأمير فأطاعه أبو عبيدة فكان عمر يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد قباعة فدوخها حتى إلى أقصى بلادهم ولقي فيها أجر ذلك جمع فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث عوف بن مالك الأشجعي وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم ولكر بن إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له السلسل قال وبذلك سميت ذات السلاسل وقال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشها السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب وقال له ما تطاوعا قال كان أمروا أن يغيروا على بكر فانطلق عمر وأغار على قضاعه لأن بكرا أخواله قال فانطلق المغيرة ابن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن ابن فلان يتبع أمر القوم فليس لك معه أمر فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه أمر فصل وفي هذه الغزوة احتلما أمير الجيش حمر بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه السبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبره بالذي منعه من الاتسال وقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وقد احتج بهذه القصة من قال إن التيمم رافئ لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بعد تيممه وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صليت بأصحابك وانت جنب استفهاما واستعلاما فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجه أقره على ذلك الثاني أن الرواية اختلفت عنه فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال وهذا أوصل من الأول لأنه عن عبد الرحمن ابن جبير المصري عن أبي القيس مولى عمر عن عمر والأولى الأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عند بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس الثالث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمر في تركه الاغتسال فقال له طليت بأصحابك وأن جنب فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه ويدل عليه أنما ما فعله عمل من التيمم والله أعلم الهياك بالبرد كما أخبر به والصلاة بالتيمن في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه والله أعلم فصل في سرية الخبط وكان أميرها أبا عبيدة ابن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر وبينها وبين المدينة خمس ليال فاصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط وألقى إليه من البحر حوتا عظيما فأكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا وفيها نظر فإن في الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرسل عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه فالقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت إلينا اجسامنا وصلحت وأخذ أبو عبيدة بلعا من اضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة قتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل قلت هذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم جرعة، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح، ويبعد أن تكون سرية الخبط أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين، مرة قبل الصلح ومرة بعده، والله أعلم. فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظة والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ إن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي فقالوا استحل محمد الشهر الحرام وأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه ولا اجتمعت الأمة على نسخه وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا منسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا حدة في هذا لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر الحجة وآخرها عاشر ربيع الآخر هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة ليس هذا موضعها وفيها جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة وكذلك عشب الأرض وفيها جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم وفيها جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وقد قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم قد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن سيد البحر نصيد منه وطعامه ما مات فيه وفي السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث حسن وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه فإن طيلا فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين ولكن هيا الله لهم من الرزق أطيبه وأحله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء قالوا نعم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم ولو كان هذا رزقا مضطر لم يكن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهلوا من ودكها وينجسوا به ثيابهم وابدانهم وايضا فكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة إنما يجوزون منها سد الرمق والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها فإن طيلا إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت من فارقة الماء وذلك ذكاتها وذكات حيوان البحر ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحر عن حوت كالضيب قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فإنها يكاد يكون خرقا للعاده فإن مثل هذه الدابه إذا كانت حية إنما تكون في أجة البحر وثبجه دون ساحله وما رق منه ودنى من البر وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان هل هو سوب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان فما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يجد في الماء وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكله فانك لا تدري الماء قتله او سهمك فلو كان الحيوان البحري حراما اذا مات في البحر لم يبح وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الائمه وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح معهم فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل وإلا فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاه لم يحرم بالموت ولم يشترط لحله ذكاه كالجراد ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما والسمك من هذا الضرب فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاه ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب بتلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم فصل وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقراره على ذلك لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لن يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البته.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 خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين الغفاري وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله ابن أم مكتوم وكان السبب الذي جر إليه وحدى إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن أن بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة حدت على خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك معباد خرج تاجرا فلما توسط أرب خزاعة هذا عليه فقتلوه وأخذوا ما له فعدت بني بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سلما وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفه عند أنصاب الحرم هذا كله قبل المبعث فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بني بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فلما استمرت الهدنه اغتنمها بني بكر من خزاعه وارادوا ان يصيبوا منهم الثارا القديم فخرج نوفل ابن معاويه الديمي في جماعه من بني بكر فبيت خزاعه وهم على الوتير فاصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا واعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا ذكر بن سعد منهم صفوان بن أمية وحويط بن عبد العزة ومكرز ابن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إننا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيب ثأركم فلعمري لا لتسيقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بذيل ابن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع ويخرج عمر ابن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جارس في المسجد بين ظهران أصحابه فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أبدا ودع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا كبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذلوا واقل عزا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا يقول قتلنا وقد أسلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرضت سحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه السحابة لتستهلوا بنصر بني كعب ثم خرج بديل ابن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم رجعوا إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة ونضع بذيل ابن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان ابن حرب بعسفان وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة وقد رهب الذي صنع فلما لقي أبا سفيان بديل بن ورقاء قال من أين أقبلت يا بديل فظن أنه أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال وما جئت محمدا قال لا فلما راح أبو الى إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف به النوى فأتى مبرك راحلته فأخذ من بارها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء أبو محمد. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينه فدخل على ابنته أم حبيبه فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بنيه ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فقال والله لقد أصابك بعدي شر